يا سيب والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما مُسَدَّدٌ فَأُشِنَّهُ عُصُبًا لَّا يُبْصِرُ وَسَوَّاهُنَّ عَلَى النُّطْقِ فَكَمْ كَانَ يَمْشُونَ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّهُ فَكَّرَ فِي الْآخِرَةِ فَقَامَ يَعْمَلُ لِتَجْعَلَ لِكَرَا vir du nå se hva det er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 في بالي و بين و طب ربكم فاسمعوا الى الجنة tanana libad ma yati bi rasul لَتُقَلِّبُنَّ فِي الْبِلَادِ فَلَن يَصْبِرُوا صُورَةَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ نُطْفَةٍ يَتَنَزَّلُ الرَّحْمَنُ مِنَ السَّمَاءِ بِنُطْفَةٍ مُّبَشِّرَةٍ لِّعِبَادٍ رَّبِّي وَلِكُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الشمس تدريج مستقر لنا مالك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 لَ مك ما بَ عبيك وَما خَفَكُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم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 شيئا وناذ بذن ان ما كنت تمنين ان خاص في سوله فتاهون والمواكب صاعدون في ظلال اشتركوا في القناة to yeah. فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم منهم في الخلق أفلا يعقلون ماليكم وذللنا هذا اليوم فمن يعرف قومي من حياتكم ولا ورثنا مناس ومشارب افلا يراشقوني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 قال من يحيي العظام وهي ربيب قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق معيب الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وان قص السماء وربي والقض بقود على خبطه مثلهم بلا وقت صلاه العليم ما ده شيء